الو لا اجي مشي احسب عدد ما تنزل شلع اجي مشي نور دنياي قليل عليك مولاي اجي حالفي انا المديون لهواد وحس قرآن ذكراك على شوافي أنا باللوح مكتوب عبد الأحسين محسوب وظلوا فيه رسم شي شاي بالعين عمر أنطيك يحسيني ذاكا فيه أجي لك بتيني شاي للراية أجي اجي لك واشوف الدنيا ماشيه اجي لك تعلمت لك ملايين عدد ما ترمش لا عين الزوراء ولو ادفع ثمن عذري الزوراء مجنون الزوراء كتبت على أجيب الشيء يحسين عدد ما, ما ترمش العين أجيب يحسين عدد ما ترمش العين أثوات مثل عطشان للماء أجيب يحسين عناي إلك زائر حملت جروح وعات شلت في الروح من العاشر أجيك برأس مرفوع وصيح بصوت مسموح نذر ركض ركضي أحسين وزدوف أجيك بشوق ملهوف مثل جابير يقينيك تزورك للقبر زين يقينيك يقينيك هبدأ معي ينصب يقيني يا غالب واشعر بذير عدد ما ترمشل على نزو أورا أزورا ولو أتبع ثمن عمري أزورا أزورا كتب على نحري اجي ما الشاي يحسين عدد ما ترمش العين اجي ما الشاي يحسين عدد ما ترمش العين ازوان بعزط وريج الفيك ركض العين اجي هاي وابد ما هابشي صير ودوّر وين تفجير لا حرب باسم ونادي بينه الناس وحق جفوف عباس لك غادي حق مروان ما وبني العباس يزيد والفي علي اعاهي أقدم روحي بالحضره اعاهي اعاهي من ما ارادت الزهره اعاهي بلطم بيدي اثلثني عدد معاتر ولو اتبعت على نهر اجي مشي احسين عدد الراس والرشال عيون الزور الطب عليك والدم تصير تصوت حياه تناديني يا زائر ماي نزف خطوات ممشاك يواسيني اعرفك جيت تعبه وأبد ما تعود خسران أنا بعيني أحرسك وياً ما تكون يا من تكونين محزون توافيني يا زاير قسم بضلوعي والمنحر يا زاير يا زاير أحضرك ساعة المحشر يا زاير انه وعك بس عدد ما ترمش لا عين ازور ولو ادفى من العرق الزهرا كتبت اسمك على نهريه ازور Alashay alashay asay alashay adad